سمع صلاتي اقبل واستجيب تعال وزر حياتي املاها لهيب يا رب اسمع صلاتي اقبل واستجيب تعال وزر حياتي أنا طلبي إن شوف المد أملي إن شوفات وحتى آخر باب السد هل مسحوب بتوباك أنا طلبي إن شوف المد أملي إن شوفات وحتى آخر باب السد هل مسخط بتوبي كنا هل مسخط بتوبي أنت شافي نفسي أنت شافي جسدي أنت شافي نفسي أنت شافي, نفسي انت شافي جسدي أنت طبيبي أنت إله انت إلهي معاك مفيش مستحيل تحيني من مماتي انت إله عظيم انت إلهي معاك مفيش مستحيل تحيني من مماتي انت إلهي انت واهب الحياه انت ليا لي توناجا انت واهب الحياه انت ليا لي تونا وف ايدك ظروفي وف ايدك ظروفي انت بتدي سلام انت انت بتدي سلام منك جميل الاله انت ماحي خوفي انت ماحي خوفي أنا بس محتاج لصوتك أنا هدفي رضاك وخوفات أنا بس محتاج لصوتك أنا هدفي رضاك وخوفات أنا طلبي النشوة في المجد. بسم الله الرحمن الرحيم نشكرك يا رب على كل حال من اجل كل حال في كل حال نشكرك يا رب على اللحظات الجميله اللي انت واقف وسطينا فيها نشكرك يا رب على كل رساله انت بتوصلها لينا نشكرك يا رب على محبتك الكبيره اللي دايما بتغطينا طلبين منك يا رب ان أنت تساعدنا وتقوينا طلبين منك يا رب ان انت تخلينا نوقف مع نفسنا طلبين منك يا رب ان انت تخلينا نوقف مع نفسنا ونبص لوقتنا اللي بيجي مننا يا رب يسوع. طلبين منك يا رب ان انت تساعدنا وتقوينا يا رب دولت انا معكم كل الايام واليوم قضاء الظهر أرجوك خليك معانا يا ربي يسوع خليك معانا وعلمنا وارشدنا يا ربي يسوع يا رب انت كنت على طول تقف مع التلاميذ وتقعد معاهم تعلمهم وتكلمهم لدرجه انهم كانوا ينسوا الوقت وهم قاعدين معاك كانوا ينسوا جوعهم واعطشهم وهم وياك يا ربي يسوع يا رب السامرية لما كانت بتتكلم معك نسيت نفسها ونسيت وقتها كانت رايحة من المية ونسيت العطش لما شفتك وكلمت معك ارجوك يا رب الدينة نحس إحساس عنده يا رب يسوع الدينة ننسى حياتنا وننسى مشاكلنا وننسى همومنا واحنا واقفين معك ونتكلم معك يا رب يسوع يدينا يا رب نتمتع بالعشرة وياك يدينا يا رب ننسى الوقت واحنا معاك ما نفكرش في حاجة تانية تشغلنا عنك يا رب يسوع يا رب انت قلت اطلب اولا ملكوت السماوات والباقي كلها هيبقى موجود معكم يا رب انا منك دلوقتي ديني إلى ملكوتك يا رب يسوع خلينا ندخل السما حياتنا صغيرة مهما كان العمر اللي انت رسمه لنا لنا سواء عشرين أو ثلاثين أو مية صيارة برضه يا رب يسوع اللي في الأبدية أرجوك أرجوك يا رب يسوع خلينا استفد بوقتي. كل ثانيه بدي اعمل حياتي ورب بعيد عنك بلاش طعم يا الإنسان الانسان اللي يقعد معاك ويتمتع بيك يا الإنسان الانسان اللي يومه ووقته مليان بيك انت يا ربي يسوع كله يطلب من ربنا ان يمكن واقف معه ويساعده اطلبه. اطلب من ربنا يقول رب فضلك خلينا سفل بوقتي واستمتع بيك اطلب منه قل له رب فضلك خلينا نوصل السماء مشهد كثيره أن عنك يا رب رملا كثير أمالي حياتي من فضلك يا رب وصلني للسماء ارفع علبك وصلي اطلب منه نوصل وصلنا السنة. في خطيئة منعاك نطافه ضم ربنا اصرخ وقل له يا رب اصرخ وقل له. له انا ابنك ما فيش حاجة تمنعني عنك اصرخ له يا رب انا ابنك انت بتقبلني في كل صورة حتى لو كنت صورة مشواها وحشة يا رب يسوع اصرخ وقل له يا رب ساعدني لو في حاجة عاد مسيطره عليك بتضيع وقتك اصرخ وقل له يا رب وقف الوقت خليني ما أعشف خطيه يا رب علمنا حياة الجهاد علمنا يا رب حياة الجهاد علمنا نحاول مرة واثنين وثلاثة ما يدخلنا الياس اليأس اللي مع أول تجربة وأول دي او اول خطيه نقع معاها وما نخرجش من الدوامه اللي بنقع فيها أرجوك يا رب خلينا ننسى الدنيا واحنا واقفين وياك بتكون موجود معانا في القداس بتكون موجود معانا في التسبحة موجود معانا في كل نشاط في الكنيسه احنا في بيتك بتكون موجود معانا مش بنشوفك احنا يا رب بنعمل زي عروس النشيد اللي بيقولوا عبر حبيبي بتيجي تخبط على باب قلبي وانا بقى مشغول باللي جنبي يا رب يسوع تجي تخبط على باب قلبي وأنا مش بلد أفتح لك أقول لك لما خلص اللي وراي بتبص اللي وتمشي وعبر حبيبي أنا عايزك يا رب تعبر بس تيجي تعبر جوا قلبي أنت معاك مفتاح قلبي يا رب يسوع افتح وادخل نظف وطلع كل حاجة جوا يا رب يسوع سنين عدت في حياتنا عملنا حاجات كتير لغبطتنا يا رب يسوع رجعنا تاني من جديد يا رب يسوع تعال وغير كل حاجة تعال يا رب وشول اي حاجة بتعطلنا عنك اي وقت بيبعدنا عنك تعال يا رب شيله علمنا نخرج النهاردة يا رب نعمل حساب بوقتنا كويس قوي علمنا نطلع من هنا نحط في دماغنا اي واحدة بس أنت قلتها لنا لازم نركز فيها لان ما هي حياة الانسان الا بخار يظهر قليلا ثم ينمحل حياتنا بخار يا رب الدخان هي حياتنا زي الدخان يطلع شكله جميل بعدها بيبقاش موجود حياتنا صغيره يا رب ساعدنا ارجوك ساعدنا يا رب ان احنا لما نوصل السماء ونقف قدامك نقول لك يا رب للثمره اللي انت عاطتها لنا سواء كانت ثلاثين او ستين او مائيه نمي يتاقضنا يا رب يسوع اللي بروحك القدوس جوينا انهضنا ونتكسر من, من الخطيه من فضلك يا رب يسوع خلينا نحسب حزبنا صح خلينا نقف مع نفسنا يا رب بارك في أولادك الموجودين بارك في أولادك الموجودين أولادك الغيبين باركهم وهادهم وصل كلمتهم وصل الكلمة بتاعتك ليهم يا رب من فضلك أولادك اللي في سنوية عام بسندهم أرجوك يا رد يسوه علمهم ينظموا وقتهم ويدبروا يدبروا يومهم علمهم يا رب ما يشغلوش عنك ما تحلمناش منك ولا تشغلن عن ولا تخليني تشغل عنك يا رب انت على طوله مستنينا فيستنين احنا لننشغل ساعدنا ودبر حياتنا كان الرب مع يوسف فكان رجل ناجحا. انا من النهاردة هطلع اكون معاك يا رب هنظم وقت وكن وهياك وكل سكن انت فتدبر لي احسن حاجة لي يتنسدني بارك يا رب في الاجتماع برك في كنستك، ازرع المحبة في قلوبنا ابعد عنا كل كره وكل حقد وكل حاسب وكل نميمة، علمنا زينعيش في سلام من كل أولادك بجد، يا رب أخيرا ليس أخيرا بشفاء أمنا العذراء أم المرء ورئيس الملائكة قلب خليل والكُدّيس المعزّم الأمّ مُؤال، وشفيع هذا اليوم وكل ما صفق الكُدّيس. اسمعنا عندما نصرخ لك بكل شكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليات ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كففنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن من للشرير للمسيح يسوع ربنا لان لك ملك وكون